وغير المتقين يا بحر الشواق الرضاق هذه دموع العارفين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وذكرنا أن هذه الفرية بدأت على أيدي المعتزلة وظلت خبيئة خوفا من سيوف أولاة الخير حتى جاء الوقت الذي استطاعت فيه جماعة الضلال أن يحيق بالمأمون وأن يملغ دماغه بهذا الباطل فنزل على قولهم وما كان يمنعه من حمل الناس على هذا الباطل إلا بقاء بعض أشياخ ممن كان يخشى منهم فلما ظن أن الدنيا خلت من المشايخ وأنه لن يستطيع أحد أن يرد عليه قوي قلبه على هذا الباطل فذهب يحمل الناس عليه ولقائل أن يقول يعني كيف ظن ذلك وكان في الدنيا يومئذ علماء أفذاذ كبار فكما قلنا إن ذلك هذه التعمية على هؤلاء الكبار وعدم علمه بهم أصلا كما سيظهر الآن في كتابه الذي كتب به إلى إسحاق بن إبراهيم والي بغداد في إحضار المشايخ الأئمة الكبار المعتزل الذين حوله ابن أبي دواد وهؤلاء الأشكال ما كانوا يعلمونه بهؤلاء العلماء ولا كانوا يدخلونهم عليه اصلا هو ما كان يظن أن في الدنيا عالما إلا أحمد بن أبي دواد فقط كان مصور له كذا كما هو شأن أهل البدع والضلال هو ما لدماغه إن أنا بس اللي بفهم وأن من سواي ما يفهم شي حاجة لا تقول لي بقى أحمد بن حبل ولا ابن معين ولا ابن المديني ولا حد من دولي هؤلاء كلهم صبيان بالنسبة لي وده اللي حصل فحمل المأمون الناس على القول بخلق القرآن وقد ألف في هذه المحنة علماء كثيرون كان من منهم حنبل ابن إسحاق ابن حنبل ابن عم الإمام أحمد رحمه الله تعالى ألف كتابا في محنة الإمام أحمد فيقول في هذا الكتاب سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل يقول أول من حمل للمحنة سبعة أنفس أول ناس بدأوا بيهم في المحنة دية سبعة هم يحيى ابن معين وابو خيثمة زهير بن حرب وأحمد ابن إبراهيم الدورقي وإسماعيل الجازري ومحمد بن سعد كاتب الكاتب صاحب الطبقات وابو مسلم المستملي وكانوا أول ناس دعا بهم المأمون فلما دعا بهم أجابوا أول ما خدهم وعرضاهم ولا أعمل فيك وسوي لازم تقوله مش عارفه قالوا أنت عايز تقولي قال كذا قالوا كلهم اللي هو كان عايز يقول قالوا ماشي القرآن مخلوق مخلوق نعملين فيقول أحمد أجابوا سمعوا, سمعوا كلام الراجل وقالوا الضلال والكفر ولو كانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمر وحذرهم الرجل وقالوا لهم كانوا صبروا شوية وكانوا تمسكوا وكانوا معلش الضرب ولا العمل فيهم اللي يتعمل هم كلهم علماء لكن كلهم خاف السيف ولعد لهم عذرا خافوا من من القتل بعضهم كان عنده أهلاد وبعضهم كان عنده ظروف فخشوا أن يقتلوا فقالوا لي أنت عايزه و واخذوا بالتقية في هذا الباب وإلا من أكره وقلبهم ومطمئنهم بالإيمان ورحقوا لهم ما عايزين فأحمد كان إذا ذكرهم يغتم ويهتم ويقول أجابوا لو صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمر ولا سكت الرجل لو هم كلهم يفقوا لأ مش أينفع وإزاي نقول لي حاجة زي كده كان المأمول عمل لهم حساب كان خاف منهم ولكنهم لما أجابوا وهم عين البلد اجترأوا على غيرهم وكان أبو عبد الله إذا ذكرهم يغتم ويقولهم أول من ثلم هذه الثلمة أول ناس فتحوا السكة دية الجماعة العلماء دولي أخطأوا عفى الله عنهم يقول حنبل حدثني أبي قال ورد كتاب المأمون من الروم إلى بغداد إلى إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم دوال بغداد يأمره بامتحان أبي عبد الله أحمد بن حنبل وعبيد الله بن عمر القواريري والحسن بن حماد المشهور بسجادة ومحمد بن نوح جار أحمد فوجه إليهم إسحاق وأحضرهم فأدخلوا على إسحاق فامتحناهم جميعا قال, قال لهم قال لهم اقولوا القرآن مخلوق فأبى أبو عبد الله أبى أحمد رفض وأبى معه من كان معه من القوم أن يجيبوا فلما كان بعد يوم أو يومين دعا إسحاق والي بغداد بالقوارير وسجادة من الحبس وهما مقيدان فسألهما فأجاباه فأخلى عنهما لما جاب الجماعة دول القوارير وأحمد بن حنبل وسجادة ومحمد بن نوح حبسهم خدهم من بيوتهم وحبسهم في المحبس عندهم وسببهم كده يومين في الحبس وفي الأبعين طلع منهم اتنين أحمد بن حنبل رفض تماما قال له موت مش أقول حاجة لا أقول إلا بما في كتاب الله لا أقول إلا الصواب لو قتلت دا دين والموضوع زر وكذلك محمد بن نوح زاره لم يكن من أهل العلم لكن كان عنده صدق مع الله عز وجل فبعد ما حبسوهم يومين أخرجوا منهم القوارير وسجادة فعرضوا عليهم الأمر فقالوا لنتوا عايزينهم خافوا يعني وقل عنهما فكان أبو عبد الله يقيم عذرهما كان يقول دولي معذورين الجماعة اللي اتحبسوا دولي لهم عذر يقول أليس قد حبس وقيد قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ثم قال أحمد بن حنبل الحبس ال القيد كر والحبس كر والضرب كر فأما إذا لم ينل بمكروه فلا عذر له قلت أنا أعزر دولي أنا أعزر الجماعة اللي ضربوا دولي و وفي الآخر سلموا وقالوا نحن معاكم خلاص خافوا من الضرب لكن لما ضربش أصلا الجماعة اللي خلوهم في الأول دي ما حدش كلمهم لسه خالص وقالوا اللي انتوا عايزونه نقوله ايش عذرهم عند الله زي واحد النهاردة تقول له الله اعمل كذا من السنة يقولك أنا خايف يتعمل فيها ويتعمل هو حد جال حيتك لسه لم حد يكلمك وبيسير يقوله الله أنا معذور لكن ما حد يكلمك بعد قوله الله أنا خايف على مش عارفه وبتاعي ما لك عند الله يا تارك السنة لخوف كذا أو كذا ولم يكلمك أحد ولم ولا أحد سيكلمك لا لا عذر لك عند الله لما حد يقول لك ما تعمل شرية وينبه عليك ويشدد عليك وتضرب وتحبس ساعتها بس بقول والله لا أنا لي عذر عند الله القيد كره والحبس كره ألا مكره أعملي وفي الكتاب اللي يقول أحمد بن حنبل اطلعت على الكتاب الذي بعث به المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم بأسمائنا بعت يقول حتلي أحمد بن حنبل وحتلي محمد بن نوح وحتلي القوائل وحتلي فلان فما تف الكتاب إيه بقى مكتوب في الكتاب أما أحمد فذلك الصبي العي دوت يعني أحمد صبي هذه الفتنة أصلا قامت في سنة 218 أحمد ساعتها كان عنده كم سنة رضي الله عنه أحمد ولد سنة 164 164 لـ 204 يعني كان 40 سنة وكمان 54 سنة يعني 54 سنة أحمد كان ابن 54 سنة يعني خلاص أربع سنين ولا هو بعد نفستين سنة دخل على الستين هو في في عشر في في في وسط العشر الخمسين رأوا الكبير السن ونابد وأد الكذاب الدجال مفهم الخليفة إن أحمد ده عيل صغير وأن ولد مخ ضارب وإن هو مش عارف يقول إيه وجاب دين جديد وشوية عيال يا مولانا والقصص دي ولا مفهمه كده فعلا، ولهذا جاء في الكتاب من من المأمون إلى إسحاق ابن إبراهيم حتى لشيئة العيال دولي أحمد ده الصبي دوت حتهولي صبي وأما ابن نوح فذلك ما لهو لهذا وما له المسائل دي ولا طلب علم ابن نوح دوت وأما فلان فآكلوا أموال اليتامى وأما فلان فكذا وكذا وأخذ يسمي كل عالم ويسموه بأوصاف ليست فيه يفتري عليهم أحمد صبي وابن نوح ما لهوش دعوه بالدعوة وما دعوه بالعلم إذا خلق في قصة لي يا سيدي وفلان ده القوالي ده أكل أموال إمتى وفين آكل هو كده تهم ملفقة جاهزة حتهم فقبض على هؤلاء وبدأت المحنة لما لم يجب طبعا نحن قلنا فيتن أجابهم القواريري وسجادة بعد ما تحبسوا يومين خافوا ولهم عذرهم لأن كما يقول أحمد القيد كره والسجن كره مكرهين وربنا يقول إلا من أكره هو أقل مطنب بالإمان بالكم طب بعد كده بقى ورد كتاب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم حتلي بقى الجماعة اللي مخهم ناشف دولي أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح قيدهم وابعتهم لي إلى الروم فأمر بحمل أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح ومحمد بن نوح هذا كان جار أحمد كان رجل من أهل الدين ما كانش من طلاب العلم أوي لكنه كان عنده كما قلت اعتقاد صحيح وكان عنده حب لله عز وجل وعنده قرب من ال... وعنده ولعب السنة وعنده صدق وإخلاص يعني دخل في هذه المحنة وثبت وبعضهم لا ما ثبتش فالعبرة مش بالعلم في كل أحوال يعني ممكن واحد حافظ كل حاجة وعارف بس ما دينه مش قوي قوي واحد ما يكونش عنده العلم ده كله عنده كلمتين بس بس بيعمل بيهم فالمرء يعني ما يستصغر أحدا في الله عز وجل فأمر بحمل أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح فحمل إلى طرسوس مقيدين. كان يقبله المأمون هناك. ذكر ابن الجوزي بسلاطنه إلى أبي جعفر الأمبري أنه قال: لما حمل أحمد إلى المأمون، أخبرت فعبرت الفرات. لما خذو بحس وصلوه، يقول أنا رحت يعني وعديت ناحتنا من الفرات. فإذا هو جالس فسلمت عليه. فقلت يا أبا يا أبا جعفر، فقال لي أحمد يا أبا جعفر تعنيد، تعبد نفسك إيه اللي جيبك. فقلت ليس في هذا عنا، وقلت له أبو جعفر الأمبر بيقول لأحمد بن حنبل وقلت له أنت اليوم رأس، أنت اليوم رأس، والناس يقتدون بك، فوالله إن أجبت إلى خلق القرآن لا يجيبن بإجابتك خلق من خلق الناس، وإن أنت لم تجب لا يمتني عنا خلق من الناس كثير، ومع هذا فإن الرجل يعني المأمون يعني إن لم يقتلك فالموت لابد واقع بك فثق بالله ولا تجيبهم الى شيء بقولوا انت ما قعد خاف انت اليوم يا احمد رأس من رؤوس المسلمين الناس كلها بتبص عليك لو قلت نعم كلها يقول زيك انك انت الوحيد اللي واقف الكل خلاص خاف وكله جري انت الان واحد الباقي لو انت قلت نعم كله وراك لو قلت لا الناس وراك فإياك ان تزل لا يخيف النك القتل اجلك مر معروف قبل أن تخلق أجلك معروف هتبتشي الساعة كام وإمتى وعليه مين فلن يقدمك هذا الأمر من أجلك ولن يؤخرك وذا اللي يعرف هذا الكلام يهون عليه كل شيء لداه لا يقدم ولا يؤخر أجلك مرهون معروف كتب وأنت في بطن أمك في كتابك يكتب يؤمر بكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد ليس هذا صحيح فقال له لا لا يخيف أنك أمره أما الرجل يعني المأمون فإنه إن لم يقتلك لابد خليه عفى عنك ستموت من تليك معاية ستموت فيه برضه مفرئتش فثق بالله ولا تجيبهم إلى شيء قال فجعل أبو عبد الله يبكي جعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله ما شاء الله هذا الكلام يا أخواننا أحيانا وإن كان من بعض الناس ممن هو أقل من رتبة المتكلم معه بيكون مثبت المرء في الشدائد وفي المحن محتاج أي حد يقول له ولو كلمة تقول له بس اصبر واثبت لا تخف منصور إن شاء الله الله معك لا تبعدينك هذا الكلمة لو قالها له أي إنسان في أي وقت في وقت المحن بالذات الإنسان بقلب قلبه متعلق بأي حد فلا فلتبخلوا على أنفسكم بهذا التثبيت والمرء لما يتقع فيه ضائقة يلجأ لله عز وجل ثم لأهل العلم يثبتونه واحد يبقى عايز يسيب الحرام ولا لحاجة وخايف ويقول لها السنة خايف أكل عيش وكنت بظبط أموري على وضع معين واذا واذا ولو أنا سبت الحرام دوتا بيجيب أكل من نين عايز حد يقول له بس ومن يتق الله يجعل له مخرج أثبت سيجعل الله لك مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب سيأتيك رزقك من حيث لا تشعر من طريق لم تكن تحسب له أصلا أنت أم عامل حسابك لأن سبت شغل دوت أشتغل عن فلان. ده حسابك أنت أنت كده تحتسب هذا لا لو انت بقى اتقيت الله سيأتيك الرزق من باب لم يخفر لك على بال فعايز كل ما فأحمد لما سمع هذا الكلام من أبي جعفر الأنباري أخذ يبكي ويقول ما شاء الله كان يقول ثبتتني قويت قلبي قويت قلبي وذكر البيهقي وابن الجوزي أيضا أن أحمد بن حنبل قال ما سمعت كلمة كانت أقوى لقلبي من كلمة كلمني بها أعرابي قال لي أعرابي رجل ما عرفوه كده من يعني قال يا أحمد إن يقتلك الحق مت شهيدا، وإن عشت عشت حميدا، والوا عترج، اثبت على الحق، لو مت تكون شهيد، وبأحسن ميتة في الدنيا، تب لو عشت بعد ما عملت من الخير ووقفت في حف الحق، تعيش طول عمرك حميدا، ما تقلش أحمد خاف ورجع وباع الدين، اوعى أمسك نفسه، وجاءه، لكن هذا سيأتي بعد هذا في من ما قوى قلب أحمد أيضا، ودا أمور عجيبة جدا. الراجل اللي هو ابو ابو الهيثم ابو الهيثم العيار لص من اللصوص كان محبوس مع أحمد في, في في السجن واحمد رضي الله عنه كان كل المخاوفه بس الضرب يقول لو القتل لا لنفسي أهون عليا من زر هذا نفسي أهون عليا في الله من الزرار بتاعي طرف أي لحظة مش مشكلة عندي لكن أنا خايف الضرب ما استحملش أجزع يعني أتبهدل شو أخذ على كده رضي الله عنه فكان المخاوفه كله الضرب مش مش القتل فرق مع القتل خايف الضرب فجاءه هو أبو الهيثم العيار وقال له يا أحمد أنا أبو الهيثم الع أنا الهيثم العيار اللص الطرار مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أن ضربت ثمانية عشر ألف صوت ثمنتاشر ألف صوت ضربتهم على أن أنطق ولم أنطق بشيء شين أعترف بس بحاجة ما اعترفتش بحاجة برضه بعد ده كله ولم أمت وأنت فذمت فإنك على الحق يقول فخوه قلبي جدا وتبلس بيقول لك كده وأنا مش قادر قال فنسيته كل شيء وقوي قلبي فكان أحمد يدعو له بقية عمره إذا ذكره يقول اللهم أرحم أبليس من العيال ده ثبتني اللص دوت المرء في وقت الشرب عايز أي كله من أي حد ثبته فما حد يستسخر يتكلم ويقول ويذكر بالله عز وجل لأنه تب وقت المحنة القلب هو منفتحة وقت المحنة والبلاء هو مفتوح على مصرعي وعايز أي حد بس يستغل هذه الفرصة ويستثمر هذا الفتح فهذا الذي وقع لأحمد وكذا الأمر كما قال العربي لأحمد فلقد أحمد نجا ما قتل والحمد لله لكنه عاش حميدا ارتفع ذكر أحمد ورفع الله شأن أحمد بعد هذه المحنة وعظم عند الناس وارتفع أمره جدا ولقاه رجل آخر وهو راحل فقال أيكم أحمد بن حنبل مين فيكم أحمد ما يعرفش شكله يسمع عنه فقيل هذا هو دوت أحمد فقال لأحمد ما عليك أن تقتلها هنا وتدخل الجنة ها هنا قال له أنت خاف لي إيه لا يحصل هتموت يعني هتموت هنا تخش الجنة هنا هتخلها فورا الجنة إن موتت في سبيل الله ما تخافش أثبت فالناس قلوبهم مع أحمد رضي الله عنه يقول أحمد ابن غسان كنت سائرا مع أحمد لما طلبه المأمون فإذا نحن برجل عليه عباءة قد شدها على عنقه فقال يا أبا عبد الله إن الله قد رضيك له وافدا الله ارتضاك أن تكون وافدا من عنده متكلم بكتابه وسنة رسوله من عنده يعني للناس يعني حتى تقف في هذه المحنة وتمصر الدين فانظر ألا يكون وفودك على المسلمين وفودا مشؤوما وعد تكون على الناس تبيح لهم الحرام واعلم أن الناس إنما ينتظرونك لأن تقول فيقولوا هيمشوا وراءت فاعلم إنما هو الموت والجنة يعني أخيرتها هي تموت تتخش الجنة ثم مضى وراجل تسابه مشه قال فلم يكن بأسرع من, ورد من أن ورد علينا قاصد المأمون فقال أين هؤلاء الأشقياء رجل دمشي من هنا وقال لكم دولي وجاء رسول المأمون قال أين الأشقياء فين جماعة المتعمين دولي المجرمين يعني أحمد بن حنبل ومحمد بن نور فقال له أحمد يا عدو الله أنت تقول القرآن مخلوق ونكون نحن الأشقياء تكفر أنت وندخل نحن النار يعني كيف إحنا الأشقياء يعني قال فأنزلنا من المحامل نزلنا من الجمل اللي كنا ركبين عليه دوت وصيرنا في خيمة فخرج لينا خادم وهو يمسح عن وجهه بكمه طلع بعض الخدم عارف أحمر بن حنبل هم من أحبسين في الخيمة دي واخذ يمسح عن, عن عرقه بكمه وهو يقول عز علي يا أبا عبد الله أنا خايف عليك لقد جرد أمير المؤمنين سيفا لم يجرده قط وبسط نطعا نطع الجلد يفرش على الأرض حتى إذا قتل المقتول ما يوسخش الأرض دمه يعني يقول النأمير المؤمنين المأمون قد رفع سيفا وجرد سيفا ما جرده قط وبسط نطعا ما بسطه قط ثم قال يعني المأمون قال وقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رفعت عن أحمد ولا صاحبه حتى يقولان القرآن مخلوق يعني الله المس جاء لك أنت مقصوس ونويلك وهي موتك لما قلتش القرآن مخلوق قال أحمد فنظر خا يقول ال... يقول هذا رأى القصة يقول فنظرت إلى أحمد وقد درك على ركبتي ولحظ السماء بعيني ثم قال على عن هذا الفاجر حكمك حتى يتجرى على أوليائك يقول يخاطب ربه يقول على عنه حكمك يا رب حتى يتجرع على أوليائك بالضرب والقتل فإن يكن, فإن يكن القرآن كلامك غير مخلوق فكفنا مؤنته يقول يا رب لو أن كلامك هذا القرآن غير مخلوق كما هو مذهبنا وكما هو عقيدتنا وكما هو الحق فاكفنا هذا الرجل المأمون دول قال فوالله ما مضى ثلث الليل الأول إلا ونحن بصيحة وضجة سمعنا صراخ وإذا قاصد المامون قد اقبل علينا فقال صدقت يا ابا عبد الله القرآن كلام الله غير مخلوق وقد مات امير المؤمنين الموضوع كبير احمد رجع يا ربي في هذه المحنه وقال يا رب ان كان كلامك غير مخلوق كما هو الدين الحق فاكفنا المامون وان كان مخلوق نموت نحن فتقوى الله جانبه ونصره وقتل المامون في الليله ومات المامون فرد أحمد وصاحبه إلى بغداد وبخيت هناك مراحل أخرى كثيرة لم يقف الأمر عند هذا الحد ولم يعتبروا بل جاء وراء المأمون المعتصم وبعده الواثق وتستمر المحنة وأحمد صابر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الليل أقبل والعيون ترق راقات والقلب يغمره الأني قاموا لرب العرش ثم كأنهم يوم القيامة واقفون جاؤنا يوما لا ينجلي له غير المتقين.